الحمد لله ورب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدل الصراط المستقيم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 عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آيته حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها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 فحتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفسي أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انوضوا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات وَمَنْ لاَ يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مَتَى يَأْتِيَ الْيَوْمُ الَّذِي يَخَوْفُونَ قَبْلَهُمْ فَقُلْ بَلْ تَنْتَظِرُونَ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ ننجي رسلنا كَذٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ في شَكٍّ مِنْ دِينِي فَإِنْ الذين تعبدون من دون الله ولكن الله الذي يترفاكم ولكن اعبدوا الله الذي يترفاكم ويمت هندفون من المؤمن وان اتق وجهك للذين حليفا ولا تكونوا ولا تدع من دون الله ما لا تَدْرِي نَفْسٌ بِمَا تَكْسِبُ وَإِنْ تُبْدِ لَهُ أَو تُخْفِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من ذباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم غَفَرَ لَنَا ذَلِكَ فَإِن تَبِعَ يَهْتَدِ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيَّ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيل وَالدِّينُ لَا يُحَارٌ إِلَيْكَ وَاصْفِرْ حَتَّى يحكم الله وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اللَّهُ أَحْسَنُ الحمد أكبر, أكبر, أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المفتقين صراط الذين أدعمت عليهم غير المغضوم عليهم وأقف الصلاة طرفين نهار وثلفا من الليل إن الحسنات يذهب للسيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وكان من القرون من قبلكم أولو بقية يذهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا, إلا قليلا من من أنجينا منهم واشتبع الذين ظلموا ما أتركوا كانوا وَبَا كَالَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلَ النَّاسَ ولا يزالون مختلفين ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتن قد كلمه ربك لامل ان جهنما من الين التي يوند الناس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 كَانَتْ إِلَيْكُمْ فِي نَاعِمٍ وَأَنْتُمْ تَضْرُؤُونَ إِنَّكُمْ تَضْرُؤُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاَعْبُدُوهُ